فَخَلَقنمُباتَ عضَامًا فَكَسَوونَ الععظَامَ لَحم ثَُّ أَنْ شَأنا ثَُّ أَنْ شَأَّهُ خَلْقًا آخَرُ فَتَبَاركَ اللهَّهُ أَحسَنُ الْخَالِقِين ثَُّ إَّ قُم بعَدَذَالٍ كَلَمَتُون ثَُّ إَِّكُمْ يَوْمَ الْ القِيَامَةِِ تُبَعَثُون وَلَ قَدَ خَلَ قنَاافَووقَكُمْ سَبَعَطَرَائِقَ وَمَاكُ عَن الْخَلْقِ غَافِلين وَأَن زَلَّ مِنَ السَّمائِمَ أَمْ بِقَدَرمَا فَأَسكََّهُ فِي الْ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 وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِنْ مَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا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 وَقُرَبِّأَزِلنمُزَ لَم مُبََكَ وَأَن تَ قَيرُ الْ المُزِلين إِ فِي ذَالِكَ لآياتكِوإِن كَُّ لَُ بتَلين ثَُّ أَنْ شَأْنَا مِنْ بَعَِهِم قَرنًا آخرين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 أَلَعَمَّا قَلِيلٍ لَّا يُصْبِحُ لَنَا نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَذْعَنَّا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ أَّ أَرسََّامُ سَا وَأَخخواهُهَا رُونَ بِآياتِنَ وَسُنُطانٍ مُبِين إِلَ فِي الرَعْعونَ وَمَلَئِهِ فَسْتَكذَرُ وَكَانُوا قَوْمًا عَلين فَقالَاوا أَلُؤِّنُ لِبَشَرينِ مِثْلِنَا وَقَومُهُ مَا لَنَا عَابِلون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعل ابن مريم وأمه آية وآويناهما, وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين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 كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ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 فَكُنْتُمْ عَلَى اعقابكم تَنقَصُونَ مُستَكْبِرِينَ بِسامرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَبِّرِ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ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 فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجُوا رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا دَعَاهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِذَاهُمْ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِىٌّ مِّنَ ٱذْهَابِ وَلَا ذِمَّةٌ ۚ وَلَٰكِنْ تَقَوَّلُوا۟ كَذِبًا ۚ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا اننا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا منقبل ان هذا ان هذا الا اساطير الاولين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 وَمَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْفَرُونَ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 عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاهُ أَن يُرِيَكَ مَا لَعَدُوهُمْ لَقَادِرُونَ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 رَزَقٌ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ يومئذ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ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 فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ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 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا, فإن عدنا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ خَسْأُ فِيها وَلَا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ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 قَالَا إِنَّا بَلَوْنَا إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ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 بِسمِ الَِّ رُحمَانِ الرُحم سُورَةٌ أَن زَلَّهَا وَفَرَضنَاهَا وَأَنزَلَّ فِيهَا آياتاتٍ بَينَاتَِّ عََّكُمْ لعََّكُمْ تَذَكرُون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 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا, وقالوا هذا إثك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوهُ بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ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 وَالَّذِينَ اسْتَمَعْتُمْوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت الاول فالفضل منكم والسعه ان يؤتوا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 ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اذائهن آبائ لا أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن او بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اول الارباه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا, الذين لم يظهروا على عورات 119. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وَأَن فِ حُ الأيَم مِنكُم وَصَّالِحينَ مِنْ عبَادِكُمْ وَإمائِكُم إَكُُ فُقَرَا أَ يُغْنهِمُ اللهَّهُ مِنْ فَظللِه واللَّهُ اسعون عَليم وَالْيَسْتَعف فِيَّبينَ ل يَجِونَ لِكاحًا حتىَتَّ يُغْنِييَهُم اللَّهُ مِنْ فَلِ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 اللهَّ نُور السَّمواتِ وَأَرض مَثَل نُورهكَ مشكاتٍ فيِيهاَا مِصباح المِصْباح في زجاجَ أزجاجَتكَأَنَّ كَكَب دُ الر قَ يقَد مِ شَجرَة مباركَةٍ زَيتُةِ لا شَقية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 وََّذينَ كَفَروا عمَالهُم كَسَرَابٍِ بِنقِياتِ يَحسَبُ الظَّم آل م يَحسَب الظَّم آنُ مَا أَن حتىَ حتىَ إِذَا جَ لَمْ يَجِوا شَيْئَو وَجددَ اللهَّه عيندَ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ فِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَذَلِكَ مَاتَ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِ سَحَابٍ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 فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب من أبصار يقلب الله الليل والنهار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 مَن يَمْشِ عَلَى أَرْبَعَ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنزَلَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّا دَعَوْا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُون إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابٌ أَمْ يَخَافُونَ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ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 وَإِنْ تُطِيعُوا فَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وعامل الصالحات لا يستخلفن لهم في الارض كما استخلف الذين من قبورهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا من بعد خوفهم امنا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 والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون فيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم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 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا, فليستأذنوا كَمَ اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا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 تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قصورا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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدَعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا ثُبُورًا كثيرا قل أذلك, قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ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 وَمَا أَسَل ل قَبنكَ مِنمُررسَنينَ إِللاا إِللاا إِهُ لا يَأكنُونَ الطَّعامَ وَيَمْشونَ فِي الأسواقُ وَجَعَنا بعْضًاكُمْ لِبَعْض فِتْنَّةً تَصِرون وَوكَانَ رَبّكَ بَصير